ولا تفتخروا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا الصوم ابما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما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 يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدجلنا آية ما كان آيتهم والله أعلم والله أعلم بما ينزل قال إنما أنت مفترد بل أكثرهم لا يعلم قل لزّله روح القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشرا للمسلمين.